وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بضعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وزريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد المتابع معنا في هذه السلسلة منذ بداية الهجرة إلى هذا اليوم ذلك الدرس الجديد في التأييدات الإلهية ثم انتقلنا بعد التأييدات الإلهية إلى الكلام على أسباب هذه التأييدات التي ينبغي أن نتحقق نحن بها لتتنزل علينا مثل هذه التأييدات أو شيء منها مما نزل على. الصحابة والتابعين لهم بإحسان عرجنا سريعا كما ذكرنا إلى الكلام على الوصاية التي نزلت في بداية البعثة التي تبين منهج المؤمنين في السير إلى الله تعالى والدعوة إليه وإصلاح النفس والعمل ودعوة الغير وهي في قوله يا أيها المزمن ويا أيها المتثر إلى آخره ولما كان أهل الإيمان كما ذكرنا المؤمنون المتقون يسمعون هذا الكلام بهذه الحالة التي نحن فيها ليس على تلك الحالة التي كان عليها أولئك الأولون فطردنا أوساق الله لنا بمعنى الصح الكلام على الهداية في القرآن الكريم ليتميز المرء هذا الموضوع موضوع الهداية وأسباب الهداية وموانع الهداية وعواقب الهداية وأن الهداية من الله تعالى في الأولى والآخرة إلى آخر ما ذكرنا وقد بينا في بداية الهداية أن الله تعالى قد قسم عباده فريقين فريق الأول كما قال الله يجتبي إليه من يشاء فهؤلاء هم المجتبون المصطفىون الأخيار والقسم الثاني في هؤلاء هم هؤلاء المهتدون كما قال يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيه وبالتالي فقضية المؤمنين في أن يتحققوا بالإنابة لتكون سبيل الهداية هذه الأولى وصلنا في المرة الماضية إلى الكلام على شرح بعض معاني هذه الأمور المجملة التي ذكرنا يعني وكان لزمن على السمعين أن يسمعوا هذه الخطبة الخمسة التي مرت وحتى يتعرف كل من موقفه من الهداية ومن اجتباع الله تعالى أو من هداية الله تعالى أو من الإنابة المواصلة لهذه الهداية الآية الأخرى فكان بداية هذا الكلام يعني تفصيل شيء من أسباب الهداية ونتائجها والشكر عليها كان هو في قوله تعالى وذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديه لربه لأقرب من هذا الرشد هذه الأولى والآية الثانية في قوله سبحانه وتعالى في الإنابة قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إلي من أناب من أناب قال الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكانت الجمعة الماضية في هذا المعنى وهو معنى الذكر وكان معنى مهم من المعاني التي تبين الإنابة إلى الله تعالى وتسلق بالمؤمنين السبيل إلى هذه الإنابة التي تأخذهم إلى الهداية وتبين كذلك أن الذكر شكر على الهداية كما قال تعالى واذكروه كما هداكم يعني اذكروا الله تعالى لأنه هداكم اذكروه شكرا لهذه الهداية فكان الذكر كما بينا هو طريق الولاية إلى الله تعالى هو باب الله الأعظم وهو كما بينا هو منشور الولاية من أعطيه اتصل بالله تعالى ومن منعه عزل من الله تعالى وقد ذكرنا أن المطلوب في هذا الزكر ذكرنا أشياء كثيرة في الموضوع ينبغي مراجعتها وأن مقصود منه الوصول إلى من الإنابة على أي درجة كانت من الدرجات التي ينبغي أن يسعى إليه المؤمنون في قوله الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله فذلك هو المقصود لا, لا يكون منيبا حتى يصل إلى الاطمئنان بالذكر وهو المرحلة العالية بعد ذكر اللسان وتواطئ ذكر القلب مع ذكر اللسان حين أن يعني درجة ذكر اللسان وذكر القلب ثم يتواطئ اللسان مع القلب وهي الدرجة العليا وبينا أنواعها وطرق السلوك إليها وكان مما قلنا في هذا المعنى أنه لا ينفق المؤمنون عن الذكر أبدا ليس مهتديا ذلك السائر في الغفلة المقصر فيها لذلك قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت هذا النسيان إنما هو اختيار المرء ومع ذلك أمره بالذكر وكما شرحنا الآية والغفل هي باختيار المرء لذلك نهاه عنها في النسيان قال وذكر ربك إذا نسيت في الغفل قال ولا تكو من الغفلين ونشر اليوم إلى المعنى المهمة في أسباب الهداية وهذا المعنى والذي افتقدناه لتحصيل تلك الدرجات ولتحصيل ما نذكر في كل ما نقول وننصح ونذكر ونعيذ وهو معنى المجاهدة فكلام اليوم عن المجاهدة لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين والمعنى السريع فيها الآية حتى نخوض في شيء من معاني المجاهدة التي ينبغي أن نعرفها وكذلك في صور المجاهدة التي بيانها القرآن وتحقق بها الصحابة فكان المال الأول والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا نهدي أنهم يعني سيهديه طريق الله تعالى بل سيهديه الطرق الموصلة إليه تراه هذا المعنى معنى كبير لأنه إن كان سيهديه إلى شك سينير له طريقه إن كان سيهديه سيحفظه في هذا الطريق إن كان سيهديه في هذه السبل إليه سبحانه وتعالى لشك سيسبته فيها وينزل عليه رحمته سبحانه وتعالى ويفتح عليه مفتحاته ويمده بمدده جل وعلا فهذه سكة هذه الهداية التي هداه إياها يعني سلك بها به طريقه إليه نوره له أعاناه عليه فيه نزل عليه في رحمته ثبت فيه قلبه شرح فيه صدره ربط فيه على قلبه وثبت قدمه فيه من ناحية ومن ناحية أخرى هداه سبله يعني جنبه الشيطان والنفس والهوى لذلك كان معنى من أهم المعاني أن يهديه سبحانه وتعالى سبله وهو معه إذ أحسن في ذلك كما قال وإن الله لماع المحسنين وهذه المعية تقتضي ذلك كله تلك الفتحات والمدد والقوة والرحمة والتثبيت وشعر حصادر ونور القلب إلى آخره مع الحفظ من الشيطان والنفس والهوى والاستقام على هذا الطريق إلى أن يصل إلى الله تعالى لذلك كانت قصة المجاهدة هي من أعظم القصص الموصلة إلى الله تعالى أو السبيل الذي لا سبيل غيره ليوصل إلى الله تعالى ليحمل المؤمنين على السيد. ترى هذه الحالة اليوم الموضوع كبير ولا أعرف من أين أدخل إليه موضوع أطول من أن يكون في خطبة واحدة أو عدة خطب لذلك سنذكر يوفق الله تعالى إليه لبهذه المعنى الأول في المجاهدة نعرف المعنى الثاني وهو أن تلك المجاهدة نضرب لها مثلا من سريعا أولا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب المكرمين ليبين لنا ملامح هذه الهداية وكذلك طرق هذه الهداية والسمات التي تظهر على أولئك المهتدين قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على كفراء وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وتراهم ركعا سجدا يبتون فضلا من الله وردوانا معناها أن الرأي إليهم الناظر أن الناظر إليهم أن المطالع على أحوالهم الرأي لها لا شك لا يراهم إلا على هذا الحياة الذي هو تراهم ركعا سجدا يعني تلاه مقيمين على ذلك مداومين عليه مكررين له لذلك يقول يبتغون فضلا من الله رضوانا الفعل المضارع يعني التكرار يبتغون, يبتغون يبتغون يبتغون كل أحوالهم أنهم ركع سجد يبتغون فضل الله تعالى ورضوانه والمعنى أنهم لما قال ذلك سبحانه وتعالى في معرض السناء عليهم وتبين ذلك بيّن هذا الحال أنهم مداومون عليه مكررون له مستمرون فيه من ناحية, ناحية ثانية لما قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهو مسن عليهم يعني وهو يمدحهم دل على أنهم قد حققوا ذلك قد منحهم الفضل ورضوانا لا يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهو يمدحهم إلا وقد أسابهم هذا وأعطاهم إياه فعلا يقول نعم يبتغون فضلا مني ورضوان قد أعطيتهم ذلك الفضل والرضوان هذا الرضا من الله تعالى عنه والرضوان لهم فهذه هذا المعنى, المعنى الأول للمعاني المجهدة وهو معنى أن المجهدة هذه حال مستمر مع المرض لا ينقطع أبدا انظر إلى هذه القصة التي توضح هذه المسألة ولعلنا أن ندخل في كل... أي معاني تأتي معنا ندخل هذه القصة قد ذكرناها من قبل ولكن نبين معاني أخرى فيها معاني أخر قصة ربيع بن كعب الأسلمي جاء ربيع وهو من أهل الصفة وأهل الصفة كما تعلمون هم أضياف الله تعالى أضياف الإسلام لا يؤون على مال ولا أهل هم يجلسون في بيت الله تعالى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا داعي الجهاز ذهبوا من استشد ذهب إلى الله ومن عاد, عاد إلى المسجد يعبد الله تعالى من المهم قال لو النبي صلى الله عليه وسلم سلني وكان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي سلني سلني أي شيء تريد أعطيك إياء قال أسألك مرافقتك في الجنة مرافقتك في الجنة فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك قال هو ذلك فقط أسألك مرافقتك في الجنة قال أعيني على نفسك بكثرة السجود أعيني على نفسك بكثرة السجود وننظر في شيء من هذه المعاني التي تبين كيفية توجيه النبي له صلى الله عليه وسلم في المجاهدة وكيفية المجاهدة التي ينبغى أن يكون عليها المؤمنون وكيفية أن يكون للمؤمنين حدف واحد يسعون إليه يعني كما سنذكر أن يكون لهم هم واحد حتى يستطيع أن يجاهدوا إلى الله تعالى انظر عذا المعنى الأول وهو أسألك مرافقتك بالجنة فكان يمكن أن يسأل ربيع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم زوجة وبيتا يأويه بدلا من جلسته, بدلا من جلسته في المسجد يكون له معاشه وولده وأن تكون له هذه الحالة التي يعني الناس وهذه حالة لا تمنعه لا من جهاد ولا من غيره من أعمال الإيمان وكان يطلب يمكن أن يطلب أي شيء آخر وجدنا هؤلاء الصحابة يضوان الله تعالى عليهم قد جمعوا كل شهواتهم ولذاتهم ونعيمهم, ونعيمهم وقرة أعينهم ولذاتهم كما ذكرنا كل ذلك جمعوه في شيء واحد فقط فقط هو مرافقتك في الجمع فلم يكن لهم إذن هذه الشهوة يعني انقلبت كل شهوات عندهم شهوات الدنيا والمال والنساء والولد والحرص والزاغة وبقية هذه الشهوات التي نعيش فيها ولها انقلبت إلى شهوات واحدة فقط كيف يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو كما تسمعون اسم غير معروف في صح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك, فما بالك إذن بأبي بكر عمر وغيرهم قد تعد وزيل مرحلة لم يعودوا يسألونها لأنهم كما قال في أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء هم النبيون والصدقون والشهداء نبي... نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم الصدقون والشهداء كان هذا المعنى الأول كيف تنقلب شهوات المؤمنين إلى شهوة واحدة هي اللذة بالآخرة تناعم بمعرفة الله تناعم بمحبة الله تعالى التناعم بعبادته ومناجاته والتملق له ودعائه والإقبال عليه والوقوف بين أديه ليكون ذلك كله سببا لأن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وكان هذا المعنى وكان هذا المعنى يبين لنا ذلك الحال وهو أنهم كانوا يودون أن يحصلوا تلك الحالة العالية التي هي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بمعنى أننا لو سألنا أنفسنا هذا السؤال من الذي يعمل ويجاهد نفسه كما سنبين كلام ربيعا من الذي يعمل ذلك ويسأل نفسه ويقول هدفك مرافقة النبي في الجنة فعمل لها كما عمل ربيع مثلا فإننا قد وصلنا إلى حالة لا يخطر ببال المر أن يكون له ذلك الهم وذلك الشوق وذلك السعي في نهاية المطاف إلى أن تكون تلك همته التي يهتم بها وقد جمعها في ذلك الهم الواحد الذي لا هم معه إذن لا في دنيا ولا في غيرها وجيه الأولى نسرع الكلام قال أعني على نفسك يعني جاهد نفسك, نفسك هذه لتكون هذه النفس مؤهلة لذلك المطلب العظيم هذه النفس لابد أن تكون نفسا طيبة نفسا قد تحقق فيها تلك الدرجة العالية التي يستطيع أن يرافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرافقه فضلا عنه لا يصل إلى مرتبته لا يصل إلى مرتبته ودرجته أحد صلى الله عليه وسلم وإنما أن يكون خريبا منه يراه ويخدمه كما كان يخدمه في الدنيا مثلا أو غير ذلك من الأحوال الحسنة في الآخرة المهم هذا الحال قال أعني على نفسك نفسك إن نفسك هذه تحتاج ذلك الشيء العظيم الذي تتطهر به هذه النفس وتترقى بها هذه النفس فإن ترقى تلك الدرجات وزالت عنها تلك السيئات والحجم الكسيفة المنع لها من الوصول إلى الله يشكوا بارتفاع هذه الدرجات أن ترافق النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم وهذا الحال إذن عرفت في بدايات الكلام كيف يكون همك واحدا وأن همك هذا ليس متحققا اليوم السامع والمتكلم وإنما همك مشتة في هموم الدنيا المختلفة المال والأهل والولد وكذا وكذا وكذا وأنك لم تحاول يوما أن تقول هم تلك المرافقة في الجنة فكأننا في أماكن بعيدة عن طريق السائر إلى تلك السبل المؤتية إلى الهداية أعني على نفسك بكثرة السجود كان هذا الحال الذي طلبه النبي منه صلى الله عليه وسلم هم ترهم ركعا سجدا كما بدأنا في الآية التي تبين دوام الحال الذي هم عليه لما قال له ذلك خصاوا بهذا الكلام ووضحه له وطلباه منه ليكون أكثر اهتماما به أعني على نفسك بكثرة السجود لم يقل أعني على نفسك بالسجود وإنما بكثرة السجود بكثرة الصلاة لله تعالى لماذا؟ قال لأكثر من معنى المعنى الأول أنه ما يسجد لله سجدا إلا رفعه الله تعالى بها درجة وحط بها عنه خطيئة فكان المعنى أنه بهذه الصلوات يرتفع درجة درجة درجة درجة تنزل خطيئة تنزل خطيئة تنزل خطيئة في النهاية يكون هذا الحال الحسن الذي قد ارتفعت درجاته وحطت سيئاته فلا سيئات فلا سيئات له او قد ارتفعت درجاته الى اعلى ما يمكن ان يفذلهم رؤل في الدنيا لماذا المعنى الثاني الذي نذكره قالت واسجد واقترب فيكون فيه حين إذ شبه من النبي صلى الله عليه وسلم الله أمره بأن يسجد وأن يكون السجود سبب اقترابي من ربه سبحانه وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذه الأولى حط عنه خطيئة ترى هذا الحال الذي أمره به صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى أن يسجد أي سجود وأن يصليه أي صلاة يعني أن يصليه صلاة التي مصليها مثلا التي يحط به الخطيئة وترفع به الدرجات الله كريم سبحانه وتعالى واسع بالفضل ولكن ترى هذه هي التي ترفع الدرجات وتحط الخطيئات وينتقل بها المر إلى الاقتراب من الله تعالى تلك الصلاة المشوشة التي مصلية التي قد ملئت بهذه الحجب الكثيفة بهذه الوساوس وهذه الخطرات التي لا تستقيم وذلك المطلب العظيم أسألك مرافقتك في الجنة. فهو عندما يصلي حينئذ لا يكون له هم إلا وهو, يدعو أو وهو يقرأ وهو يصلي وهو إقباله على الله تعالى أن يقترب من النبي أن يدعو بهذا القر أن يجتمع همه كله في التضرع إلى الله في هذه الصلاة الجميلة التي يصلي والتي قد منحه الله إياها وفتحها عليه لأن تكون سببا صحيحا سليما من الصلوات الخاشعة المقبولة التي فيها التملق والدعاء والمناجأة والذكر والإقبال على الله تعالى وأن يود أن يخرج منها فيها راحته وفيها نعيمه وفيها لذته وفيها قرة عينه وفيها هدفه الواحد أن يقترب من نبيه صلى الله عليه وسلم عرفت إذن كثرة السجود الاقتراق حط الخطايا, الخطايا. رفعه هذه الصلاة التي يقبل عليها انظر إلى المعنى التالي الذي ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون السامع المتكالمين المقصرون المفرطون الذين عرفوا الطريق طريق الهداية وتنكبوها وتكاسلوا عنها يقول السؤال ترى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة, بكثرة السجود تراه فرط في السجود يوما ما تراه قال أنا أنام هذه الساعة ولا أصلي أو أنه لو كان نائما مرافقته للنبي في الجنة توقظه قوم إلى الصلاة تريد أن ترافقه وأنت نائم قال لك عليك بكثرة السجود حتى وله نائم وهو مريض وهو عنده عزله وهو وهو وهو أبدا لا يفرط فيها ولا يتكسل عنها ولا ينام عنها ولا تحدث نفسه يوما أن يستريح من الصلاة بل العكس أن يستريح بها وأن يتلذذ بمناجاة ربي فيها وأن يقبل عليه وأن يقوم له قياماً يرجو به ذلك الحال الحسن عند الله تعالى يوم القيامة إذن لما قال له ذلك جاء ربيعة ونسأل هذا السؤال يقول لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقتل نفسك في الصلاة حتى تصل إليه ماذا سيكون رد فعلا؟ الله تعالى قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خروجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه سيفعله القليل إنما لو قال له عليك بهذه حتى تنقطع أوصالك وحتى تموت من هذه الصلاة ترى كأن سيقصر فيها حتى يموت كما هذا الحال إذن الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء في المجاهدة التي يتكلم عليها كانت قصة مجاهدة على هذا المعنى إذن وهي كيفية استدامة المجاهدة إلى أن يصل إلى هذا الحال لا يقصر فيها لا يتململ منها لا ينام عنها لا يتكسل فيها لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أختصر بالمناسبة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العون على ذلك قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بيقالوا له صل كذا بعض الشراب يأتي يقول أكل صلي لا أقول له صل لمية ركعة مثلا يقول يا مئة ركعة كذا قال المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير يحرس على ما ينفعك على ما ينفعك أستعم بالله ولا تعت هذه الثلاثة يحرس على ما ينفعك يعني على الطاعة والعبادة وطلب الإعان هذه الثلاثة على طاعة الله تعالى وعبادته وطلب الإعانة منه يحرس على ما ينفعك. ما ينفعك على طاعة الله تعالى وطلب الآخرة والسير فيها. هذا ما ينفعه ما ينفعه في الأولى والآخرة مينفعه في الأولى أن يأتيه على وهو مطيع أنفعه في الآخرة أن يرضى الله تعالى عنه وأن يرفع درجته واستعين بالله أن تطلب عونه ومدده هؤلاء الصحابة بعدما فعلوا كل ما فعلوا من جهاد وغيره كان قولهم الذي لا يفترون عنه اللهم لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وكانه يقول المعنى الذي ينبغي أن يستحضره في الاستعانة بالله تعالى أنه يستعين بالله القوي القادر الذي يعينه وإذا لم يعينه ربه لن يعينه أحد وإذا لم يعينه ربه فلن تقوى الدنيا كلها على أن تفعل له شيئا إذا لم يهدئه لن يهدئه أحد إذا لم يغفر له, لن يغفر له أحد إذا لم يرحمه لن يرحمه أحد وطرق الرحمة والهداية والمغفرة والسداء والتوفيق والنور والسكينة والطمأنينة كلها قد هيأها له سبحانه وتعالى ذلك كان هذا المعنى وهو الافتقار إلى الله تعالى أفتخر إلى الله تعالى في أن يحرص على ما ينفعه من طلب الآخرة وطاعة ربه وطلب العون من الله تعالى الافتقار من كل حول وكوة يقول القائل أنا أصلي أنا أفعل كل. هو يكون الله يعين الله يمد بمدده الله يوفق سبحانه وتعالى الله يأخذ بيدينا الله يعطينا الله يرحمنا الله الله الله كل ما في الكون هو إنما بفضل الله تعالى ومدد الله تعالى وكوة الله تعالى يخبص على ما هو فوق وستعين بالله ولا تعجز لا تعجز لا تتكاسد لا تقصر لا تتوهن كل ذلك في معناه والمؤمن القوي ذكر له العلماء أربعة معاني القوي يعني صاحب العزيمة القوية في طلب الآخرة وطلب العبادة من الله وتعالى فتراه قد عزم عزما أكيدا يعني قوي عزمه وقوية همته على طلب الآخرة على فتراه انشطر العباده واكثر اهتماما لها ووجدته في العباده في الصلاة والصيام والذكر والقران وشائر العبادات قد قوي عليها بقوه الله وقام فيها بمدد الله سبحانه وتعالى ذلك المؤمن القوي يعني من قوه عزيمته وارتفعت همته في ان يحصل ذلك عين في عبادة الله وتاعته وأوجه هذه العبادة كلها وفي الاستعانة بالله عليها وفي القيام بمدد الله تعالى فيها وطلب مدد الله تعالى فيه المؤمن القوي المعنى الثاني يعني هو المؤمن الذي قد قوي بطنه قلبه نفسه قويت على الالتفاف إلى الله تعالى أو ما ندق إلى عدم الالتفاف إلى الأسباب أنه قد تلك ال... قوي ذلك الباطن قوة تدفعه إلى أن ينفذ الأسباب ولا يلتفت إليها وإنما يلتفت إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى لماذا يكون قويا حينئذ؟ لأنه علم أنه ليس بقوته وليس بعلمه وليس بسعيه وليس بماله وليس بجاهه وليس بملكه أن يحدث له شيء من فضل الله وإنما بقوة الالتفاق إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى والركون إلى الله جل وعلا لذلك يقول ترك الالتفاة إلى الأسباب مصيبة نافئة الالتفاة إلى الأسباب إن قلت لا قم لصلاة لفعل لكذا لكذا يقول لك الوقت والجهد والصح والماء والأولاد وأريد أن أسافر وأريد أن كذا وعندي كذا وعندي كذا التفت إلى كل هذه الأسباب المؤخرة عن الله تعالى الشغلة عنه لو التفت إلى مسببها حياءها له سبحانه وتعالى وأعنعها ع... وأعانه عليها بل وزلل له هذه الأسباب والذين جهدوا فينا لنهديناهم سؤولنا فرأينا الأسباب القطعة عن الله تعالى بهذا المعنى الذي قال المؤمن القوي الذي لا التفت إلى ذلك ولا تؤيقه تلك الأسباب ولا تمنعه من السير إلى الله تعالى عندما يقال للمرء ذلك أن يجلس في بيت الله أن يعتكف له أن يقوم على القراءة والقرآن والذكر أن يخلو بربه سبحانه وتعالى أن يفعل أن يفعل تجد هذه الأعزار التي تراها البيت والأولاد وأمه وأبيه وغدا شغل وغدا دراسة وغدا سفر وسيأتي وأصله لا أستطيع وأصله عنده وأصله مرض وأصله تعبان وأصل مجهول وأصل يا الله ولا قوة إلا بالله ويريدون أن يسيروا إلى الله تعالى كان الله هذا المعنى إذن نحتاج إلى أن تتغير علاقة المؤمنين بالله تعالى المؤمن القوي الثالث هو المؤمن الذي يخالط الناس لدعوتهم وأرشادهم والأخذ بهم إلى باب الله تعالى وأن يتحمل أذىهم ذلك هو القوي والقوي الرابع المعنى الرابع هو الذي قوي بدنه ونفسه وعزيمته على تحمل أمور الدين في نفسه وأمور الدين في نصرة الدين دين الله تعالى استعن بالله ولا تعجز كما قال واحرص على ما ينفعك وإن أصدك شيء يقول بأن الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لو أني كذا كان كذا ولو فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء أشعر قدر الله تبع أنطقها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين وكانت قصة ربيعة كما سمعنا يتنبئ عن هذا المعنى المؤمن القوي الذي يحرص على نفعه في الآخرة وأن يستعين بالله وأن يقوم بهذا الحال وأن يرى نفسه يوما ما متكسلا ترىه لو أصبح متكسلا يوما عن الصلاة ترىه حزينا أو لا يقول لا حول على قوة إلا بالله ما هذا الذي حدث أنا الذي أريد أن أرافق النبي صلى الله عليه وسلم وهلم لم يقضى علي كذا وكذا كذا من الوقت وقضى علي كذا وكذا من الجهد ماذا الذي حدث أي ربي ثم يتضرع إلى ربي ويستعين ويعاود الكرة ويحاول أن يتوب إلى الله تعالى إن كان قد وقع في شيء ويستمر سيره هكذا إلى الله تعالى مستعنا به لا يعجز لا يكسر حتى إن أصبه شيء فإنما يقول ذلك الحال التوبة التوبة الرجوع الرجوع السرعة السرعة إلى الله تعالى هذه القصة تجمع الأمرين معا أو ثلاثة تجمع الصلاة التي فيها القرآن وفيها الذكر وفيها الدعاء لله تبارك وتعالى والتي يجمعها أو يلفها الخشوع والخضوع والإقبال والتملق والمنجاة لله سبحانه وتعالى التي تنبع من المحبة له سبحانه وتعالى ومن كونه يريد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم فكان المجهدة فيها أو فكانت المجهدة فيها على القرآن وعلى الذكر وعلى الدعاء وعلى التضرع وعلى الإقبال وعلى المحبة وعلى التلذز بما عند الله تعالى كل ذلك يرجو به هذا الهدف الذي قد اجتمع عليه همه واجتمع عليه قلبه واجتمعت عليه نفسه واجتمعت عليه روحه واجتمع عليه سعيه وطلبه وسيره إلى الله تعالى انظر لنفسك كيف تستعين بما سمعت على أن تجاهد نفسك على أن تحدد هدفك على أن تبزل لهذا الهدف ما يمكن ولا تقصر أن تستعين بالله على تحقيق ذلك كما ذكرنا الكلام أطول مما تحتمله خطب وكنت أود أن أشير إلى أكثر من معنى المعنى الثاني إذا كان هذا المعنى المتعلق بالقرآن والصلاة والسجود والذكر وقراءة القرآن أن الله تعالى قال فقرأوا ما تيصد منه يعني قوموا وصلوا بما تيصد من القرآن الأمر الثاني الذي يراه المرء في المجاهدة هو المال أن مجاهدة النفس إنما تعني أن يجاهد بنفسه يعني أن يبزل نفسه سخية لله تعالى في مرضاته في جهاده في أن يطلب الشهادة لله تعالى أو أن يبزل ماله لذلك جمع الله تعالى في الجهاد بين المال والنفس فكانت المجهدة الثانية في المال واسمع إلى هذا الحال ونختصره من آخره وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الصحابة بالصدقة انظر إلى ذي المجاهدة وإلى المعنى العكسي لها نرجو الله تعالى التذكر يقول فكان إذا أمرهم بالصدقة قال أقوى بن عامر وغيرهم من الصحابة فكنا نحامل أو نحمل على ظهورنا حتى يجتمع له شيء فيتصدق به قال أو أن يقوم ليعمل عمل عملا هذا العمل ينمع منه مالا أمرهم بالصدقة فلم يكن عندهم ما يتصدقون به فكانوا يحاملون على ظهورهم يذهب للسوق فيحمل على ظهره يومه كله أو يذهب ليستقي للناس من البئر يومه كله يعني يأخذ الدل ويرفع وينزل طوال النهار حتى جمع صعين من طعام فذهب فتصدق بصاع وأتى قومه أتى أهله بصاع لأنهم لا يملكون شيئا فانظر إلى هذه المجاهد أمرهم بالصدقة وليس عندهم صدقة وليس عندهم مال من كان عندهم مال أتى بماله كله كأبي بكر أو, أو بنصف مالي كما فعل عمر أو غيره ذلك من المسابقة في مثل هذا الحال ومجهدة النفس على إخراج المال ومجهدتها على شحها وحرصها وبخلها وولدها وجبنها وما يفي من الأفات السيئة التي ذكرنا في الدرس هذا المعنى إذن المعنى المهم الذي يبين هذا الحال أنه يأمره بذلك قال يسارع نريد أن نفرغ لها كلاما وحدها وهي قوله وسارعه إلى مغفرة وسابقه إلى مغفرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذه كنا نود أن نشير إليها نشير إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى إنما نحن هنا في هذا الكلام كان إذا أمرهم بذلك قال بركة جامعة ليس عندي فلوس ليس عندي شيء ثم ينام ولا يسابق ولا يسارع ولا تنافس في تحقيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجاهد نفسه على ذلك وأن يقوم حتى يحصل شيئا يكون هذا الشيء كما ذكرنا حتى المنافقين لمزوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما مرهم بالصدقة جاء واحد منهم بشيء كثير فقال المنافقون هو مرائي هذا مرائي وجاء رجل بنصف صاع شيء قليل يعني قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا هذا الذي ذهب بنصف صاع إنما عمل يومه كله في أشد الأعمال وأقساها وأصعبها ليحصل ذلك لاذهب بنصفه لأهله ونصفه يتصدق به النبي وجاهد نفسه على ذلك المعنى العكس فيه الذي أشرنا إليه وهو أنهم إذا كانوا لا يجدون ما ينفقون ما كان يجلسونها كذا وإنما كانوا كما ذكر المولى عنهم إذا لم يجدوا ما ينفقون كما قال رأيتهم يبكون على أنهم لم يصدوا إلى ذلك ثم قال له النبي قلت لا اجد من عليه تولوا وجاء النبي يطلبون منه ان يحملهم ولكن ليس ليحملهم لا شيء ليحملهم للغز في سبيل الله للموت في شهاده لتقطيع اوصالهم واعضائهم في سبيل لا يتعالى قال لا ما أحملكم عليه صلى الله عليه وسلم قلت لا اجد ما أحملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا الا أجد ما ينفقون وتلك الأحوال إذن التي تبين هذا المعنى من مجاهدة النفس على كل شيء يمكن أن يكون وعلى دوام هذه المجاهدة تراهم ركعنا سجادة ابتغون فضلا من الله ورضوانا قال أعني على نفسك بكثرة السجود تصدق يذهب لا يتأخر لا يتوانى لا يعجز إلى آخر دين معامل وانظر إلى أحوالنا التي نحن فيها لا أظن أنها تحتاج لكلام هذه الأحوال قد وصل من الحال إلى أن المرأة ماذا نقول لا ما نقول جاهد يوما أو يومين لا يقرأ قرآن يوم أو يومين ثم يعود ويقف لا قراءة على غيره ليس له هم واحد ليس له هدف واحد ليس له مجاهدة ليس له استعانة بالله تعالى ليس له اقبال على الله تعالى وتضر ودعاء ليس له يكون سببا ضغط عليه الشيطان ونفسه وهواه فاتبع هذه الشهوات واتبع هذه المصائب التي تبعده عن الله تعالى تضعف نفسه وقلبه عن السير وطريق الكوة وطريق التحمل وطريق الباز المعلوم ولكن هذه النفوس قد أبت على أصحابها السلام المتكلم أن تسير في طريق الله تعالى تأبت عليها وعصت عليها وبخلت بأن تقوم لله تعالى وأن تبزل له من مالها ونفسها ووقتها وجهدها وأن تبكي على العدم تمكنها من أن تقوم بذلك فهي إما بين أن تبذل لله وأن تجاهد نفسها وتجاهد الشيطان والهوى وتجاهد أعداء الله وبين أن تبكي على قلة ما تستطيع وأن تقوم به أما نحن فانظر إلى عدم المهلاة التي نحن فيها ولا التخصير والعجز تراه قبل أن يلتزم كان كما يقال يعني لا يهدأ في دنيا لا ينام لا يستقر كان كما قلنا في الزمن الماضي كان أجنا مصورا وما أن يلتزم حتى ظهر عليه العجز والكاسل والنوم وعدم المبالاة والتكاسل والتواني وظهرت عليه تلك الآفات الكثيرة التي ينبغي أن يجلس المرء اليوم قبل الغد ليفكر في نفسه وليحاول أن يرفع رأيات المجاهدة مرة أخرى مستعينا بالله تعالى خارجا حوله وطوله وقوته متوكلا على ربه مستغيثا به سبحانه وتعالى حزينا على ما هو فيه لعل الله تعالى أن يرحمنا اللهم مغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفو عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا لما يرضيك آمالنا واختم بالذاقيات الصالحات عمالنا كريم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا اهد لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا اصرف سيئها إلا أنت اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حرب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصياء نجعلنا من الراشدين اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم ورحمتك نستويث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين ولا إلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راح ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ضغم منصر دينك ورفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين ضغم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره واجعله عبرة ونكالة يا رب العالمين مش اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا كريم واختم بالباقيات الصحات أعمالنا كريم ربنا اغفر لنا والوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفوقنا من بعده تفرقا ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وزعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم